أنا مهما كبرت صغير أنا مهما عليت مش فوق مش ممكن يوم نتغير دي الدنيا غروب وشروب أنا مهما كبرت صغير أنا مهما عليت مش فوق مش ممكن يوم نتغير دي الدنيا غروب وشروب اليوم أمس وبكرة في عيونكم كانت فكرة شاين في القلب الزكرة باين في عينينا الشوق يا عيون بالحب توافي فاتت أيام واسمين فاكرين العمر الدافي شاينين في القلب حنين ومهما نقول مش كافي fīna antum ma'īshīn minam wal ibad shaylin فاكرين العمر الدافئ شايلين في القلب حميل